في عام 1948 التحق مواطن أمريكي أسود اسمه جورج ماكلوين بجامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يعد أول طالب من أصول أفريقية يلتحق بها.